بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طاسِينِ نِيم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين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 وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ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 إنِهُ هو الغَفُور الرحيِيم قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْ عَمْتَ عَلََ فَلًا أَكُونَ ظَهيرَ للِمُجرمين فَأَصَْحَ فِي المَدينينَةِ خِ فََتَ وَقَب فَإِذَا الذي استَْصَرَهُ بِالْأَمْس يَاسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مسَاءكَ لَغَوِي مُبين.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 نيلك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا اجني من القوم الظالمين ولما توجهت للقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدْيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَالَهُ مَا ثَُّتَ وََّ إلَ الظِلِّ فَقَالَ رَبِّئّ لِمَا أَ زَللتَ إِلَََّّ مِنْ خَيرٍ فَقير فَجَاءَتْهُ إحْدَهُ مَا تَمْش على ستِحَِ قَالَت إِ أَبِيَدَعُوك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 قال إن أريد أن أك حك إحدبتهتين على أن تأجرني ثمان حجج على أن تأجرني ثماني حجج فإِن أت عشرا فمن عندك وما عذك وَما أريد أن أشق عليك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 قال لاهلهم كثو اني انست نارا لعل اتيكم منها بخبر او جذوه من النار او جذوه من النار لعلكم تستنون فلما اتاها نودى من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامُذْبِرًا وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ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 بِآيَاتِنَا أنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى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 فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ ائِمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ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 بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتُ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّ أَن شَأْنًا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العمر وَمَا كُنْتَ ثاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا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 وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ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 يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هاؤلا الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقولوا ماذا اجبتم المرسلين فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ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 قُل اَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ نَهَارًا رَّسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ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 فَمَا كَانَ لَهُم مِّن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ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 ومن جاء بالسيئة فَلَا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فَرَضَ عليك القرآن لرادك إلى معاد